فأما منوتي كتابه بيمينه فيقول ها مقرؤ كتابيه إني ظلنت أن ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قلوا وشربو هنيئا بما أسلفتم في ليام الخالية وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70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 ثمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ حَدٍّ عَنْهُ حَاجِزٍ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُم مُكْذِبِينَ وَإِنَّهُ لَحَصَاتٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُ الْيَقِينِ فَسَبِحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ